يَوْم يأس بَعض آاتِ رَبّكَ لا ي فَعونَسن إمهَا لَ تَكن آمنَتْ مِ فََلُ أَكَ شَبَستي إمانهَا خيير قُلِ تَظِرون إ مُ تَظِرون الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا يَدْعَوْنُونَ ۚ كَفَىٰ بِاللَّهِ حَصْبًا ۖ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بما كانوا حَسَنَةِ فَلَهُ عشْر أَمْتَ لِهَا وَمَنْ جَ أَبِال السَّيئَةِ فَلَا يُجَزَ إِللاا مِثلَهَا وَهُم لاَا يُبْلَمُون قُلْإِننِي هَدَ لِي رَّ إلَ صِرَاطٍِ مُستَقين دِينًا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 وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تدر وازرة وزر أخرى ثم مَ إِى رَبِّكُمْ النَّجِعُكُمْ فَيونَبِّئُكُ بِنكُ تُمْ فيِيهِ تَختَلِفُون وَهُوَ الذي جَعللَكُم خَلَ إفَ الأبضِ وََفَع بَعضَكُْ فَوطَ بَعض دَرجاتِ لأَبَلُ وَكُمْ فنَا ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم